وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أ ك ث ر من كمالا و أ ع ز نفارا ودخل جنته وهو غ ا ل م لنفسه قال ما أ ظ ن هذه أبدا و م ا ا أظن ل س ا ع ة ق ا ئ م ة و ل ن رددت إ ل ى ر ب ي للعلوم أ ج د ن ه ا م ن ق ل ب ا س ل له ص ا ح ب ه وهو ي ح ا و ر ه قال له صاحبه وهو يحاوره بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ه إذ دخلت قلت جنتك م ا شاء ا ل ل ه ل ا قوة إ ل ا ب ا ل ل ه و ل و ل ا إذ د خ ل ت جنتك قلت م ا شاء ا ل ل ل ه ا قوة إ ل ا بالله م إن ي أنا أقل من ك موسوعه ا ل و ل د ف ع ى ربي يؤتيني أن النابلسي س ل ع ل ي ه ا ا ح س ب و م ن ا ل س م ا ء فتصبح ص ي د ا ز م ي ه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 هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقدا واقرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه إن من السماء كما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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى ا ل أ ر ض ب ا ر ز ة و ح ش ر ن ا ه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 ص غ ي ر م و ل ا ك ب ر س و ي ق و و ل ن ي ا و ي ل ت ن ا م ب ل ا ي ل ل ب ل ا ي غ ا د ر صغيرة و ل ا كبيرة إ ل ا أ ح م ي ه ا أ و ج د و ا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا لادم فسجدوا ف س ج د و الا إ إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه